اذرا انا رم فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعل ياتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاهم مديا يا موسى inni ya ana rabbuka fa khla'na 'alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fa istami' lima yuha innani ya ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri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 واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذري واشرك في امري كين سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت اسلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم مُبِ السَّاحِل فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِل يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناكم من الغم وفتناك فتونا فَلَبِثْتَ ثَلَاثِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى وَاصْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَفْ إِنَّ مَن مَّعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى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 قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سِوَا قَالَ مَوْعِدُكُم يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بينهم واسر النجوى قالوا ان هذا لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتو صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القي فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى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 إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى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 يا بني اسرائيل لقد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلٌ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ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 قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي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 مَن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرًا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملًا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء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 يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من ادن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحيل القيوم وقد خاب من حمل الظلم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 فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْآنًا فَرُدَّ بِزِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ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 وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباهه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى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 قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقا افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لالنها ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى فَسَبِّحْ بِعَلا مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ آناء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَمِنَ آناء الليل فسبح النَّهَارِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافًا نَّهَارًا لَّعَلَّكَ تَرْضَى